50 languages. 84 يقرأ س زجو لقد قرات للتو لقد قرات س رمانر لقد قرات كل الروايه لقد كل الروايه جرؤون. يفهم, يفهم. سقزغورو لقد فهمت للتو لقد فهمت سدخغور زربسو قزغورو وا لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص جواب ياتن يجيب, يجيب جوب يستغ لقد أجب للتو لقد أجب س وبم يا جوب يستغ لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة س أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو انا أعلم هذا لقد علمت هذا س هر س هذا لقد كتبت هذا للتو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا س <سؤال> ار أ أسمع هذا لقد سمعت هذا للتو أنا أسم هذا لقد سمعت هذا سة سشت. أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتو أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا ساعر ساحة. سعر قصحه انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا سعر الشيف سعر الشفوره انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا ساشرج ساش سع أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا ساار جغؤ السار جرز غؤاق أنا أشرح هذا لقد شرحت هذا للتو أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا سا عر ساشة أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا